ان تعري حياتي للحياه شهيدا حاز كل المكرمات رحلت حبيبنا في الله يوما كيبا للنفوس المؤمنات <تصفيق> <تصفيق> اخوتي يا من, <تصفيق> يا من ترقرق ماء البشر في غرتكم وتفتق, وتفتق نور الشرف من, من اسرتكم بالله دركم بالله دركم, دركم, دركم, دركم, دركم اي رباط فريد ربط ربط هذا الذي ربط قلوبكم, قلوبكم فتالتقت ابتسامتكم العذبه ترد روح, روح لميت روح القلب, القلب وليهنئكم ما اصبحت فيه مما اصبح الناس فيه تسرقاين التا يوم اجرا وكل يومه لا شكاتي دماؤك يا شهيد لنا ضياء ونيران لأبناء الطغات من الزرقاء من الجن يوم أجرا وكل يومه لا شكاتي دماؤك يا شهيد لنا ضياء وان يرون لابناء قراتي انا لمن امه طابت ارومتها فليس في خلقها عيب ولا عوج يمدها الجرح لكن لا يزلزلها فينهش القيد رجليها فينزلج لان غزاها عبيد الصوت فليثقوا ان سوف نخرجهم من حيث ما ولدوا الحق عدتنا في حرب باطلهم والسيف حجتنا ان اعوزت حجج وطا عليها غزاة الشرق واندثروا ومر فيها غزاة الغرب واندرجوا لم يبق منهم ومن اثار دولتهم سوى اساطير باللعنات تمتزج لن يسكت الاسد عما قد الم بهم لن يسكت الاسد عما قد الم بهم ما دام فيهم دم الإيمان يختلجوا ما دام فيهم دم الإيمان يختلجوا ما دام فيهم دم الإيمان يختلجوا احيى مصابا في أمتي زرقاويا تتعذر العبارات في خلجاتي فستم وربي آجكم مع ربكم حتى رفعتم ذياكم بحياته واستأنفوا بما يروى في سيرة نبيكم انه قال لكعب بن مالك ما نسى ربك لك بيتا كلته قال ما هو قال انشده يا ابا بكر فقال زعمت سخينه ان ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب ولا يغلبن مغالب الغلاب ولا يغلبن مغالب وشكبت الالم دفين بحسرات تكلا تقاسي المر والذفرات واليوم تفجع أمتي بفتيها وعلى بلاد الرافدين قناتي أسد الشرى سيف الوغى ثم العدى ذكى ابن زرقى فارس الصهوى وبعد هذا هل تعلم الدنيا باسرها ان منهجنا لا يقبل الرضا ولا يرضى ان يباع في سوق المساومات وسنبقى ماضين بعون الله مهما طالت الطريق واشتدت اللؤاء ومهما تكاثرت الاملاء فالقضيه اكبر انه رب العالمين وانها جنة الفردوس فمن لم يسمعه صرير الاقلام وصدى زئير الكلام فسيسمعه صرير السنون اذا تنعمت الشفاه تكلمت منا الجراح والارحام التي ولدت خالده لا تزال تحمل وتضع رغمت وسط الباطل حقا رحلت عني الديار مفارقه وغدت طيرا في سماء الجناتي حقا رحلت عني الديار مفارقه وغدت طيرا في سماء الجناتي يا مصعدا في امتي زرقا ويدا تعدو العبرات في خلجاتي فستم وربي عائدكم مع ربكم حتى رفحتم بيكم بحياتي طمبارك لكم الشهاده شيخ لا وفقت حين سكنت بالوفاتي وفقت حين سكنت بالغرفاتي ما زال يروي لنا التاريخ قصته فكم حديث على شوق رويناه وكم حديث عن الاحباب اطربنا وزادنا طربا لما اعدناه وقت الحوافر يا بغداد اغنيه ترات ينشدها والرمل افواه وحمهمات خيول مصر تطربني الحرب دائره والناصر الله صاحرها في دروب الحق ينيكني فكم أدوب به وجدا وأهواه هذا المتنى يروي الأرض من دمه والعين في رؤية الأحداث عيناه لم يستعر مقله اخرى ولا شفته اخرى ولم تضغل التضليل اذناه هيانك الضخم يا بغداد حصنه سيف المتنى ونور الحق جلاه النور فوق ذراع الشمس صبحه والنور فوق ذراع البدر مساهو ولا تبكين الا عليه ولا تبكين الا عليه غاب شجاعا في الحروب الثائرات دعوني دعوني في الحروب اموت عزيزا فموت العز خير من حياتي إذا قضى الفتى بدمي عيشه وكان رأس جثك كالبناتي إذا قضى الفتى بدمي عيشه وكان رأس جثك كالبناتي ولم يهجم على اسد المنى ولم يفض صدور صافناتي ولم يفض صدور صافناتي ولم يفض صدور صافناتي اقسم اقسم بالذي رفع السبعه الطباق وقطع من الطغاة الاعناق وادل الرقاب ان راس امريكا قد مرغها هنا في التراب وداسه ابطالنا حتى غدت اسطورته كالسراب انهم اخوة الجهاد من مهاجرين وانصار هم من اذاقوا التحالف العالمي كؤوس الذل وصفعوه صفعات لا تنسى ولقنوه دروسا لا يزال يكتوي من نارها ويتلوى من المها حتى الان دروسا نكست اعلامهم وزلزلت اقدامهم وشتتت افكارهم حتى دب الرعب في اوصالهم ونخر وس الياس في عظامهم ولملأ وقد ادخل ابطالنا فيهم اي ما ادخان حتى راوا جبن الجندي الامريكي, الأمريكي. الأمريكي. من الجندي الامريكي من الجندي الامريكي الا علينا من شجاعا في الحروب الثايراتي شجاعا في الدروب الثايراتي شجاعا في الحروب الثايراتي هياكه الاسلام في العراق بل في كل بلاد الاسلام ايها الحائم يبغي الحياه ايها التائه لنصرة دين الله ايها المقدم روحه بين يدي مولاه هنا الهداه هنا الهدايه والرشاد هنا الحكمه والسداد هنا نشوه البذل ولذته الجهاد هل تسار الى الكتيبه الفرسه ولتعمل تحت راية سيد الأنبياء حتى, حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله وإن لله وإن يوم درع المسلمات وأرخص في سبيل الحق ناتي وإن يوم درع المسلمات وأرخص في سبيل الحق ناتي يا أمتي, يا أمتي استغفر الله امتي على فراش التخذير لم تزل بل يا اهل المرؤات متى تقومون قومه واحد وعفات المسلمات امامكم ينسحر ونطفه الاجرام على مرائكم تتهكم وتنتقم وصعاليكم الكفر لاعراضكم تنهش ثم تستتر هذا ابن ابو غريب كونكم فاستنطقوه والله وفي نفسي نظرات حائرة وقلوب تائره وجراح رسمت في كل قلب دائره وليس من راك من, من سمعا سمع. يا اهل المروات قد تامت قد المضاج وتنهمر المدامع وتهانون, المدامع. وتهانون المدامع. شر اهانه فتحوطلون وتغمضون عيونكم وكانها, وكأنها رميه من غير رام ولكن. ولكن. ولكن. ولكن. ولكن يا حسره مرؤات. على اهل المروات دخلت على المروه وهي تبكي فقلت علامه تحب الفتى فقالت كيف لا أبدي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا وبعد هذا, وبعد هذا العار, العار قولي, لي قولي, لي قولي لي يا امتي متى تنفضين غبار الذل متى تكسرين قيود الخنوع متى تنزعين اغلال العبوديه ثم متى تسرجين زياد العز يا امتي يا امتي عار تردد اننا ابناء من ساد الانام وكانوا والقدس غارقه يمزقها الاسى ويعيد رجع انينها الجولان التام ينخر في عزائم الهوى وتذيبنا الاهات والاحزان امام في التقى في الزمد اصل صر رمز للعدا والمكر مات ولين نداء للخير باشر وحذر في العقول من يرات وما كان لنا نحن اهل الاسلام ان نجترئ على قطره دم حرام نهريقها بغير حق فنحورنا دون نحوركم وارواحنا فدا لكم ودمائنا نهريقها دفاعا عن الاسلام واهله دفاعا عن الاسلام واهله دفاعا عن الاسلام ولنجهذ خلقا ويلقا قبول الناس في كل الجهات اقمت لبيضة الاسلام حصنا من الوب عليهها قد ذات واستذ كن تعث فتن انتهى علينا في السنين الماضيات ويحكم يا علماء اهل السنه ارخصت عليكم دماء ابنائكم فبعتموها بثمن بخس أهالت عليكم أعراض نسائكم وإلكم أما بلغكم أن كثيرا من أخواتكم العثيفات الطاهرات من أهل السنة في تل أعطر قد انتهك عرضهم وذبح عطاقهم وامتلأت أرحامهم بنطق الصليبيين وأخوانهم الروافض الحاقدين أين دينكم بل أين نخوتكم وغيرتكم ومروءتكم دخلت على المرؤة وهي تبكي فقلت على ما تنسحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا عندما أخاطب العلماء عندما أخاطب العلماء الربانيين لا أقصد بذلك علماء السوء ومشايخ الفضائيات فهؤلاء يكفيهم الاثر ان القبور اشتكت الى الله من نتن رائحه الكفار فاوحى الله اليها ان بطون علماء السوء اشد نتنا من رائحتك اولئك الذين ياكلون الدنيا بالدين ومهاجر في الله ودع اهله لم يلتفت يوما الفراق وراء ان لنا دينا انزله الله ميزانا وحكما قوله فقط وحكمه ليس بالهزل هو النسب الذي بيننا وبين الناس فموازيننا بحمد الله سماويه واحكامنا قرانيه واقضيتنا نبويه الامريكي المسلم اخونا الحبيب والعربي الكافر عدونا البغض ولو تشاركنا واياه في رحم واحده وجل فارس الزرقاء حون ليحيي امه للطماحيات شديد الباس قدام حي وحسن دون عرض المسلمات وحسن دون عرض الوسمات كلما تذكرت اخواتنا الحرائر في سجون الصليبيين وكلما طرات امامي صورة تلك الحره التكله وهي تكره على تجرع كاس ومني اس بمني عباد الصليب تليد بي الارض واؤاهد الله على الانتقام من كل يد ساهمت في صنع فسور هذه المؤامره ابكي على تلك التواعب ويلها صيقت الى احضان نذل المجرمين بالامس كنا حرائرا لا يرتقى ابدا لهلنا بعدنا بعد الانجمي واليوم ذقنا اثر ذقنا هوانه فذا كان ندم عنقان يمسى الاندمي واعجب من بعد عجب لا ينقضي كيف يرتضي مسلم حر فيه بقيه من دين وقد راى هذا الامر ان يكون جنديا عند عباد الصليب او شرطيا عند هؤلاء الكفار هل فقد هؤلاء الاحساس وتجردوا من دينهم لقد عاهدنا الله وأخذنا على أنفسنا أهودا مغلظة أن لا نليل ولا نستكين حتى نستنقذ هؤلاء استكالا ونسأر للعرض المستباح والكرامة المهراقة وعاش يقارع الأمذان قراعا فأرعب كل كفار معاتي فهل ترضى بدار المون دارا وقد لاحت نواصي العاناتي وقد لاحت نواصي العاناتي لقد عرف القاسي والداني بحقيقه الحلف الشيطاني ثلاثي الكفر والمكر في ارض الرافدين اولهم الامريكان حاملوا لواء الصليب وثانيهم الافراد متمثلين بقوات البشمركه المطعمه بكوادر عسكريه يهوديه يقودها العميلان البرزاني والطالباني وثالثهم الرافضه عدوه اهل السنه متمثله بفيلق الغدر فيلق بدر وحزب الدعوه الى الشيطان واما مقيتهم اليوم الخائن علاوي فله نصيب الاسد من قوسنا الرامي ان شاء الله ايها الخائن كف عنا دشاءك واحفظ لامثال انتفاخك وانتظر فذاك المكر الذي يسبح في بحيره وجهك قد غدا ان شاء الله قاب قوسين منا او ادنى فانتظر ملك الموت وانت في هيلك وهيله مالك مع الخصم المسندة من اخوانك من مهاذل اعضاء حكومتك ولان كان معك عباد الصليب فمعنا رب مجيب قريب ولن تعجز الله في الارض هربا وان غدا لناظره لقريب يا امتي هذه حقيقة هذا الرافضي بالسيرة السوداء ما زال ينتج كل يوم قصة تروا وقولا في القديم ملفقه خوان امته الذي يروي لها حبلا من الاوهام حتى تشنق كالدئب من يرمي اليك بنظره مسمومه مهما بدا متانقا شتان بين فتى تشرب قلبه بيقينه ومن ادعى وتشدق واخذ ضلاله لا يزال مكابرا يطوي على الاحقاد صدرا ضيقا لقد طبق راس الكفر الصليبي المثل شمر واعتذر ولبس جلد النمر فاستنصر على النجف ولكن هل النجف يقصدون ام لغيرهم يتهيؤون يا امتي تمهلي وتبصري فليس النجف بغيتهم بل مثلث السنه ذو العزيمه الشماء والهمه واقسم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 هكذا يريدون ان يخوفونا لمن سحقوهم هناك في النجف وهكذا دأب الجبان فبدؤ بهم ليعيدوا نبض الحياه الى موات جنودهم قبل معركتهم الحاميه القادمه مع اهل السنه وهذا ديدن الكفر وان يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بابصارهم لينزلوا علم التوحيد الخفاق في ارض العراق تحت ظل مصرهم الزائف واحيان نث القتالتين تسلزلت كو عرش قرات متى ما حفر الاعداء صاحبه تيمنتم ما قسمنا حياتي تيمنتم ما قسمنا حياتي وهذا لذا اهل السنه عامه في العراق على حب من ثباتكم واستيقظوا من غفلتكم فقد طال رقادكم وان رح الحرب للقضاي على اهل السنه لم ولم تتوقف وهي اتيه دار كل منكم الا ان يشاء الله وان لم تبادروا باللحاق بركب المجاهدين للدفاع عن دينكم والدب عن اراضيكم فانها والله الحسره والندامه ولكن ولا ت ساعه من دم واياكم وما يروج له من خدعه الدستور والدعوات للمشاركه في الاستفتاء عليه من قبل ادعياء اهل السنه الذين خانوا الله ورسوله وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل ففي الوقت الذي تنحر فيه رقاب اهل السنه في تلعفر والقائم وغيرهما نجد هؤلاء الخونة في اربيل يستجتون اذناب اليهود البرتان والطالباني لتحصيل مكاسب لهم في هذا الدستور الشركي هؤلاء الذين خانوا الامه من قبل فكانوا احد اركان المؤامره لاستنقاذ الصليبيين في معركه الفلوجه الاولى جنات الخلود تريد قانونا البن تعلموا النوب بالمقاحمات يعيش الحروف الهيجا عزيزا ويقتلهم ما يهناوا للحياه ويقتلهم ما يهناوا للحياه وقتالنا في بلاد الرافدين قتال امه الاسلام باسلها وما مصير دولة التوحيد والقرآن بأكملها ولسنا نقاتل على خريطة رسم حدودها سايكس وبيكو انما جهادنا لاعاده خلافه المسلمين على الارض وتحكيم شرع الله عز وجل وتخليص الاسرى والاسيرات من ايدي عباد الصليب وعباد الاوثان من الرافضه العاقدين المنافقين حتى وان هدمت ديارنا وقطعت اوصالنا فلن نستوفي حقنا من هذا القتال ابدا فلتهدم ديارنا دارنا والتبنى دولة الاسلام والتبنى دولة الاسلام والتبنى دولة, دولة الاسلام ومن اجل هذه القايه انطلقت عساكر تنظيم القاعده في بلاد افريقين تحت الى لواء الاسلام باماره شيخنا واميرنا ابي مصعب الزرقاوي حفظه الله وعن يمينه وشماله المهاجرون والانصار وهم يرددون قول صحابه في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقيل ولا نستقيل والنقسم بالله ربنا لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ايها الامير الكريم ولنقولن لك اذهب انت وربك فقاتل ان معنا مقاتلون ولنصبرن معك على جهادنا هذا ما دمت تقودنا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لابتعلي <تصفيق> بالبكاء ومرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عناء اتى باني تجمعك اخيرا قد سال دموعك من الهاني ولا انسى في هذا المقام ان ارسل سلامي الى شيخنا واميرنا الشيخ المجاهد ابي عبد الله اسامه ابن لاد حفظه الله ورعاه فنحن على العهد ماضون بعون الله لا نقيل ولا نستقيل نسيح في ارض الله بسيوف الجهاد لطائ و اعداء المله ونناجد عباد الصليب وانكم لن تؤتوا من قبلنا وفينا عين تطرف باذن الله ارم بنا اين ما شئت فلن تجد منا إلا المسارعة في تلبية النداء والمصابرة على مجالدة الأعداء فأبشر بما يسرك بعون الله فوالله لئن ندخل السرور على قلبك فحب إلينا من الدنيا وما فيها فسر على بركة الله ونحن معك أنا مع أسامة حيث آلم آله ما دام يحمل في الثغور لوائه انا ما اسامه نال نصرا عاجلا او نال منزله مع الشهداء وسلامي ايضا الى الاخوه المجاهدين في افغانستان وعلى راسهم الملا محمد عمر حفظه الله والشيخ المجاهد الدكتور ايمن الظواهري والشيخ الحبيب ابي الليث القاسمي والى باقي الاخوه الذين لم اذكرهم وسلامي الى الاخوه في الشيشان ابي حفص والسيف واخوانهم والى الاخوه الصادقين الموحدين في ارض الاسراء والمعراج والى المجاهدين في الجماعه السلفيه للدعوه والقتال وعلى راسهم الاخ الحبيب ابي مصعب عبد الودود وسلامي الى الاسود في جزيره محمد صلى الله عليه وسلم نسال الله ان يحفظكم ويرعاكم فقلوبنا تخفق بكم ولسانتنا تلهج بالدعاء لكم وسلامي الى باقي المجاهدين في اراب المسلمين تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وكل عام وانتم بخير وليهنكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه في هذا العيد فليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد بمن صدع بالتوحيد فليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن كفر بالشرك والتنديد فليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن جاهد اولياء الشرك والتنديد والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والحمد لله رب العالمين خادم الجهاد والمجاهدين المحتز بالله تعالى أخوكم أخو مصعى بن الزرقاوي طغاتا تجبر والمسلمون على الظنا ان الطغاتا تعاونوا مثل وحجكون واتجادا ان الطغاتا تجبر والمسلمون الوداع بطبعه والماضيك الاكتئائي ان الوداع بطبعه صف تنتدى دراب الدواء ان الوداع والمدى طيك اللي اختواي ان الوداع بطبيعه طبيعي صح ترك الدراب الدواي الوداع الوداع Ой,